مساء الخير للجميع مساء الخير للاجاويد والضيوف الله يسلمكم بديش اطيل عليكم عدة ابيات بقول فيها دمنا لا مهون دمنا حن لا مهون يا الله يرحمك يا سميع المدهول دمنا حنى ابن الفتح ما لا ميهون يا الله يا الله يرحمك يا سميح المدهون جينا جينا لملم جينا, جينا لملم الله دمي وأقول الله يرحمك يا الرائد الكرمي نقول برضو هنقول يا ناس لما يهمنا لما يهمنا عدو الله حماس حن الفتح حن ولاد الفتح حن ولاد الفتح دون للعزم برأس ونشكي ونشكي والشكوى اللي غير الله مذلة نشكي وشكوى لغير الله ما ذلّا بزمن دوار حنا جيرانا حنا جيرانا الحزن بدّلّا حنا جيرانا الحزن بدّلّا يا ناس يا ناس يا عربنا يا ناس يا عربنا حنا بصدوركم بصدور العدا مسلا شكر لكم Vamos, vamos, vamos